يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وَلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِّن ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون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 113. وثلة من الأولين 114. وثلة من الآخرين 115. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وَظِلٍّ مِّن يَحْمُون ۚ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ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 لَ جورونَ إامِ قاتِ يَوْمِن